سو أقيموا صصوفكم اعتدلو سو صصوفكم ولا تختلفوا الله أكبر الله أكبر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 المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء والذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أن مال الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتفاخرون بينكم وتكاثرون. الموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وربنا أما الحياة الدنيا إلا متاع الغضب سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة عرضها وجنّة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يعطيه ما يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل.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 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد الله أكبر. الله سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد الله, أكبر الله الله هو أكبر الله هو أكبر الله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 ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وقفينا بعيسى بن مريم وأتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رأفته ورحمة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 لئلا يعلم أهل الكتاب لئلا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيدي الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء I'll